وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَظَبُّوا إِلَيْهَا وَانفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوا قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اللَّهُ أَكْبَر